بسم الله الرحمن الرحيم كافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا قفيا قال ربي إني وهن العظم من اشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني حفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلِ يَعْقُوبَ واجعله رب رضيا يا زكريا إِنَّا نبشرك بغنا من اسمه لَمْ لم نجعل له من قبل سميا قال رب لا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عشيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا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 فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان فقيا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 والكر في الكتاب مريمئذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت ثقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمتسني بشر ولم أكو بغيا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 قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان أبوك امرا سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا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 ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فعبدون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 لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة اذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون انا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وَأَزْكُرْ فِي الْكِتَابِ بَرَاهِمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ أَأَبِسْ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُنِعَنِ عَنْكَ شَيْئًا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 قال راغب أنت عن الهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا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 وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا والكر في الكتاب إسماعيل إِنَّهُ كَانَ كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عند رَبِّهِ مرضيا في الكتاب إِذْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عليهم مِنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمٍ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 وما كان ربك نسيا رب السماوات وَالْأَرْضِ وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الْإِنْسَانُ أئذا ما ميت لسوف أخرج حَيًّا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جسيا ثم لننزعن مِنْ كل شيعة أَيُّهُمْ أَشَدُّ على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا وَنَذَرُ الظالمين فيها جسيا وإذا تسلى عليهم آياتنا بينات قال الذي كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعه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 ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعذ لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فَإِنَّ مَا يَسَّرْنَاهُ بِنِسَانِكَ لَتُبَشِّرُ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرُ بِهِ قَوْمًا لُذَّاعَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا